وجعلنا َََْ فيها َِ رواسي َََِ شامخات ٍََِ و َ أ َ س ْ ق ي ن َ ا ك ُ م م َ ا انفراتا َ ويل َ يومئذ ٍََِْ للمكذبين ََُِِّ إ ِ ن ط َ ل ِ ق ُ و ا الى َ ما َ كنتم ُُُ به ِ تكذبون ََُُِّ إ ِ ن ط َ ل ِ ق ُ و ا الى َ ظل ِ ذي ِ ثلاث شعب ََُ لا َ ظليل َِ ولا ََ يغني ُِْ من َِ اللهب َََّ